وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنَّقَ قَنَّ اللهُ الَّذِي أَنقَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقْتُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَغْفِرُوا يَغْفِرْ لَهُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَعْتَبُونَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَطَّعْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولا مجفيا هم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء وعداء الله النار لهم في هذا الخلد جزاء. مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا